some إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المرقوب عليهم ولا الظالمين الخالق فيما ترى ولا ولدان جدا وان من الصارحون ومن دون ذلك كنا قوم more than قُلْ إِنَّ لَنْ يُنْجِيَ رَ مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وأحاط بها لديهِ وأحاط بما لديهم وأحاط رضى الذين أن عند وكيلا. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهرهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا بصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا شَهِدًا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ ونسفه وفلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا فقرأوا ما تيسر من القرآن علم ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا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 প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায় মানবতার জন্য করোনা শহর তাম সৃষ্টির জন্য अल्लाह महानल्लाहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूध परवर्ती अनुष्ठान पीस टी أيها المتذكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والمجز فهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعل ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نغر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدر عجب وما يعَّ أصحاب لَّ فلاائكذ وما جعلاب وما جنا عد إلا فثنة للَّذينك فون ييقلا الذيعوت الكتاب بستقلا الذيين أوت الكتاب وويستاد الذيينقالوا إمانًا ولا ي ت المهرون وري يكون النذين فيكون به وري يكون النذين نسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في الجنة كلا من لا ص لل الشرر ك من يطافون الخيرة ك إ تخ. يسأل أيان يوم القيامة فإذا مرق البصر وقسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ ال ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليه غير المغضوم عليه ونقوم إلى أهده يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من ملي ثم كان علقة فقلق فسوا فاجعل منه بقادر على ان يحني الموت الله اكبر الله أكبر. سمع الله sa uh -huh. फिल्ट कर तुम नाम करो जकत दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर बर्तमान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 क्यों इसलम दिए भलो आचरण जोर बोझार जन्म चरित्र गठने इसलम बृहस्पतिवार रे आठ टुन सम्प्रचार सकाल सारे पीस टी